وَلْيَدْخُلِ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن تُتَمِّدُوا فَنَحْنُ مُدْخِلُونَ وَجَعَلْنَا جَنَّمًا لِّلْكَافِرِينَ حصيرا.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 وجعلنا آية النار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طال في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فان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 نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا مَنْ كانَ يريد العجلِ تجلنا لَ فِيه مَ نَ الشاءُمَن نُريد ثمُ جعلنا لَ جَهم ثمَُّ جعلنا لَ جَهنَّما يَصلَها مَزمُومَ دَشور ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل نمد هؤلاء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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا واتذ القربى حقا هُو المسكينَ وَبِنَ السَّبِي وَلا تُبَذذِر التبذير إِ المُبَذِرينَ كانَ إخْوَامَ الشياطين وَوكانَ الشَّيطانُ لرَِّهِ كَفُور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 وَمَنْ قُتِلَ مَظلُومَ فَقَدجَعَ النَّال وَلّسُ الْ القانان فَلَا يُسِرِ فيِي القَطْل إهُ كانََ مَنْصُور وَلَا تَقَرَبُوا مَالَ الِيتيمِ إللاا بَِّتيِيه أَحْسَن حتىَ يَ بِلُ غَأَشُدده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلى الآخر فتلقى في جهنم مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين وَاتَّخَذَ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا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 وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كَانَ حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ آدْبَارِهِمْ نفورا.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 تطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا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 وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ على بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا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 وَماَا جَعَ النَُّّؤَّ أَإِناكَ إ فِت نَتَ النَّاسِ وَالشَّجَةَ المَعُونَةَ فيِي القرآن وَنخَِّفهُم فَمَا يَزيدُ إِلاا تُغِييانًا كَباء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 وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إِلَّا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْجَانِبَ الْبَرَّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ام ان انتم ان يعيدكم في تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا بيعاه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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّخَذَ الرَّكَنو إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إ لا أأَذَقُنَاكَ ضعْفَ الحياتةِ وَضِعْفَ الْمماتِثَُّ لا تَجدُ لَ عَنَا نَصير وَإِن كَادُوا لاَا يَسْف الزّونَكَ مِنْ الأْرض لُِخْرجُوكَ مِنْهاَا وَإذَا ال لا يَلبَثُونَ خِافَكَ إِللاا قَلَ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غَسَقِ الليل وقرآن الفجر إن قُرْآنَ الفجر كان مشهودا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 وَإِذَا أَمِنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا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 او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا وما منعنا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 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وَ قَدِ آتَنَا مُسَاتِ السعآياتاتِ بَّنَاتِ فَسْأَبَنِي إ الصر إلَ إذج أَهُم فَقَالَ لَ في الرَعُون فقَالَ لَ ف الرَعوننُ إِ لَ أَوُّْكَ